الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه خير أم يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون صدق الله العظيم شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعاء للإستامية الكبير فضلات الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بفضلاتكم أحضر يا ديديا وصفوة مرحبا بك ومشاهديك ومستميك أحلاما بارك الله فيكم يبدو أنه يعني يوما في يوم نقترب أكثر من أفاعل وأقويل الصفوة أو صفوة الصفوة لماذا؟ كيف يدخلون أنفسهم في هذه الصفوة ترى مثلا يعني رمز واضح ومثال واضح يعني قصه سيدنا نوح عليه السلام كيف يعني يصطدر مع قومه ويجالد نفسه ويجالد يعني هواه النفسي ويقف ضد هواه النفسي السبيل ان يهديهم وان ياخذ يعني بايديهم الى طريق الهدايه وهم يكابرون ويعاندون ويمانعون وسبحان الله ويهجونه ويشتمونه ويضربونه ويؤذونه وهنا بالصفات التي لا بها انسان عادي أنه كذب أشر وأنه مجنون وأنه سبحان الله يعني اللي ما اتبعه إلا الأراضي وما اتبعه إلا بادي الراي يعني إذن هو كمان يعني كأنه يطحق عليهم كد هذا هو صابر مجاهد وثابر فهذه صفة الصفة ليتنا نأخذ أول صفة من صفات الصفة, الصفة الصبر, الصبر الصبر من لما يتحلل الصبر ضاعت حياته هداء من ثوره سوأذى للكل للأمير والغفير والوزير والمدير والتابع والمكبوع والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والرجل والمرأة والشاب والبنت والصريب والكبير إلا ما يكون هناك صبر نصر الإيمان نصر الإيمان الله وراسك ولهذا القرآن قال وبشر الصبرين لا. وهؤلاء هم عنوان الصبر صفة الصفر هؤلاء هم الذين يمثلون الصبر في في نقائل الصبر شيء شديد؟ الصبر شيء ضد هو نصفه عن شيء سبحان الله إذا كان قليل من عباد الله الشكور فأقل منه هو الصبور الله هو أكبر لا لا في صبر المطر والصبر تبع عملية يعني اه تبع عملية لا لا تدخل إلى لكن لكن لا الصبر الذي يولد الإيه؟ يولد الإيمان الصبر الذي يولد الطاقة الصبر الذي يولد الاستمرار في العمل الصبر اللي يترك يعني ييجي على الإنسان لا ييأس ولا يركن ولا يستيس حتى اذا استيأسوا اشياء استيأسوا طيب استيأسوا لان استيأس هم يعرفون مكان كان الياس اه يعني, يعني هو هم لا هم لا يعرفون مكان كان الياس لا يعرفون نعم زي, زي اخرجوا واستخرجوا اخرجوا لا يا اسا هم لا يعرفون لا لا ما كانوا ولا يعرفون ما هو الياس حتى اذا استيأس ظن الناس ظن الناس أن الرسل قد يأس لكن لا ما يأس أحد مثل حي على هذا المثال الذي يتجسد في صورة الصبر مع سيدنا نوح م. وقومه م. دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما وقومه يصرون على الكفر في هذه الحلقة نكمل هذه المسيرة مع قومه لما اعترض قومه على سيدنا نوح على دعوته وبما اتهموه وبما هجوه وكيف رد عليهم سيدنا نوح؟ تفقه ثم صورة أخرى مسألة عقوق ال على الطاعة على ال على الجرد والطاعة بمعنى عدم وجود طاعة لله ما هو, هو الضر بالوالد ها البر بالاب والام لا على أكتمة التوحيد وعلى عقوق ذي على يعني خلاص رحمة الشريك ولا هذا ولا والجهود. نعم, نعم نعم. صلّي على رضوانه. ويعني وإذا كان هذا هو موقف قوم سيدنا نوح من دعواته، فماذا كان موقف سيدنا نوح من قومه؟ هل نعم. قصّر قلبه عليهم مثلا مم. أم لان لهم مثلا نعم نعم. نعم. استمر الصورة مع فضيلتك. تبارك الله. تأسفنا. تبارك الله. إذا الكرام مشاهدي شاشتي الشرقية الفضائية متابعين الأعزاء عبر إذاعتي الشرقية 94.4 نكمل رحلتنا مع سيدنا نوح ودعواته إلى قومه. وكيف استشرى الكفر في قوم سيدنا نوح لدرجة ابعدهم عن الإيمان به والتصديق به ما هي التهم التي وجهها قوم سيدنا نوح في معارض الدعوة التي اقيمت ضده وكيف رب عليهم سيدنا نوح من خلال اي القرآن الكريم ماذا كان رب سيدنا نوح يا قومه لما كفروا به واتهموه بأنه مجنون وبأنه كذاب هل رد عليهم بالمثل ام بما رد من خلال القرآن الكريم ايضا وقضية عقوق الوالدين والطاعه هل ناشئة عن عقوق الله سبحانه وتعالى ام هي ناشئة عن هوى النفس واتباع خطوات الشيطان واسئله كثيرة اخرى مطروحة مع حضرتكم وابرزها مسألة الطبقية التي عالجها سيدنا نوح في قومه وكيف نرى اثرها في هذه الايام نواصل قصير ونواصل معكم مع بها الاستعمال كمير فضلت الشيخ السعادة الدكتور عمر عبد الكافي. كونوا معنا صفوة الصفوة شاهدين الكرام مستمعين العزاء مرحبا بحضراتكم مرة اخرى ومعنا نرحب بالدعية الاسلامية الكبير فضرة الشيخ رسالة الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم مرة اخرى وصفوة الصفوة يعني يطيب لي إذا أن نبدأ الحوار في هذه الحلقة من الصورة المظلمة من البعد الآخر من الجانب الثاني من قوم نوح ليس سيدنا نوح حتى نرى كيف رد عليهم وكيف تعاملهم هم بداية حينما دعاهم أن الله قالوا في كما تقول فضلاتكم في معارض الدعوة التي هاجموه بها ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم أرادلنا باديا الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين نود من فضلتكم الصوره كامله من خلال ايات القران الكريم وكيف رد سيدنا نوح عليهم الحمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول صار صار ربك ربك ربك ربك ربك ربك الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الى الله عز وجل ليسوا ابدا معولا هدم بل هم احجار بنا نعم هو متوقع أولاً أن يرد عليه هؤلاء هكذا دي قضية نسيج في الدهر قديم منذ أبين آدم إذا عرف الله الأعظم عليه. لا في ناس مصلحون، في ناس مصلحين، في ناس, ناس تحمل مصابيح الهدى، في ناس تريد أن تطفئ المصباح وتقتل صاحبه أو حامله. هي قضية يعني يعني. مذمرون على هذا؟ لا هو هو لأنه يرى أن هذا ضد مصلحته. اليوم لما لما لما لما يدخل في ال ال مشركه مكه لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد نحن نريد ان ننبغك ولكن اجعل لنا يوما ولهؤلاء يوما بلال وعمار وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مكتوب مشوّت الذين هم عبيد لهم طبعاً كيف عبيد. أجلس ولا كنا عقبة ولا كيف أجلس مع مع مع مع أبوابي بخلاف كيف أجلس مع عبد الله بن مسعود هذا واحد يقدم للدابة واحمد الحذاء واظربه واجدد ظهره أقول ما عرف في, في نفس الناح يوم وياه يوم وياه ضر السفر والسجن من حصله أنا ما يمكن لو جلسوا وسمعوا من ويمكن الإيمان يدخل فيه ما. هو هو هو رؤوف رحيم صحيح هو رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام على خباخر النحشكة على أثارهم الذين يؤمنوا بهذا الحديث أسفه ما. سبحان الله فالالالال خلاص تعالوا راح ماذا أخذ يا محمد دخل مين عبد الله ابن أم مكتوب هذا الأعم الأعم الرسول يريد أن يقود ليس وقت أنت أنت عندك رصيد إيماني وأنت تحبوني وتحب الدين ودخلت في الدين تحموني <تصفيق> <باني> ما ليش <تصفيق> يعني ما ليش دعمك سأتناء فمجرد كأننا عبس كأننا يعني بس مش عرس طرف <تصفيق> إلى القول هو مش يعني يقول أن يلين قلوبها <تصفيق> أداء لأن بعض في في إيمان الواحد منهم إيمان كثير صحة صحيحة <تصفيق> الحق حق ينتبه <تصفيق> سبحان الله يا العظيم الله يعاتب رسوله عبث عبس وتعلى وترى ألا أنشأه الأهمة وما يدريك لعله يزكى وعدم يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداه والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع, واتبع هواه وكان امره فرطا اول ما كان يراهم الفقراء جايين اهل الصحبه يقول اهلا بمن عاتبني فيهم ربي وكان لا يقوم الاحد أبداً. ابدا لا غني ولا امي ولا لا يقوم بالفقراء هؤلاء يعني تعليم الله سبحانه وتعالى جاء له وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خلاص نعم, نعم القضيه يعني ان ال ال ال اريد ان اقول ان الدعاه الاول وهم رسل الله عليهم وعلى اله وصحبه السلام عندهم مساله الرحمه باقوامهم نعم وهم سبحان الله العظيم مجرد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بدات التهم بدات التهم اولا ما نراك إلا في سفاهه أنت رجس فيه ما شفاهته نعم انا ادعو عباده الله انظر الى ذلك هو يرى هؤلاء يعني ايه ما انظروا ايه ما انت لازم عشان تحل مشكله انتقل الى الارض التي يقف عليها صحيح صاحب المشكله سليم تمام هو كيف نظرتك يقولك انا لو امنت اكون انا والرعاع في مكان واحد ما بين بين الجميع اذا فين انا انا اه يالله الانانيه <تصفيق> الانا العليا دي الأنا اللي فأتفع أو الأناوية التي عند علماء النفس دي أنا أتفع أنا أجلس مع هذا سبحان الله فأول شيء تمشي هو لن يطيع عنهم خلاص راح نتسوينا ما فيش رئيس مرؤوس بل أكثر يتبعه فيكونه تابع يحبه هو شوف الكافر لا يعرف الحب والعاصي لا يعرف الحب سبحان الله آه لأن قلبه ليس فيه محبة فلما قلب العبد يملأ بالمحبة وبعدين المحبة دي كيف تأتي هي هبة من الله قال يا بصري علمني المحبة قال يا بني المحبة لا تجيء بالتعليم علمني وصل محبة كذلك المحبة, المحبة دي هبة هبة اقول لك تعالى احب ابنك لا. لا. دي دي ح احب فلان لا والله انا لا احب فلان ده الحب يعني. كمان لانه مرتبط بامر الهي يأتي ويذهب بالقرب والبعد عن الله ولذلك اذا احب عبدا نادى جبريل ونادى جبريل في الملائكه والملائكه تخافي وح... حب بالامر وبامر ايه اله فاقامه الصلاه واساء الزكاه امر آه. يا جبريل احب احبه انا احب فلان فاحبه وجبريل انا ربكم احب وانا احب فاحبوه والثاني والعزيز بلان والثاني والعزيز بلان اني ابغض يا جبريل فلانا فابغضه يا لطيف وجبليل ينادي إن ربك يبغض عبده فلانا وأنا أبغض فأبغضه فيبغض فتوضع له البغضاء في الأرض قد من رفع مكان والآية يا لطيف يكرموا اتقاء المسر فإذا المسألة عدم وجود المحبة عدم وجود الحب جعل هذا الحاجز الذي يرى أن نوع في سفاها أن الذين اتبعوه إنما هم أراذل للقوم مس يعني أي وبعدين سبحان الله آراءهم يعني تأسيخ أرأ غير مفتن لا بادي الرأي لا يعني, يعني, يعني لا وزن للرأي لا عقله غير سليم غير سوي بادي وصفهم طبعا طبعا طبع. يعني ليس هذا على حقيق لا, لا لا هو وصف هو, هو يرى هذا طبعا طبعا الله سيدنا يعني مش عايز نذهب أتباعه بأنو أراذل و... وأنو بادي رأي وفي آخر خالص وأنا نرى لكم علينا من فضل إنتو كمان داي مفضلين عزيز داي يعني انت إنت بشر بس من هم يقصدون فضل مادي أم فضل معنى وبتفصل سيدنا نوح بالرسالة عليها صحيح صح. يقصدون السالفة فضل المادي موجود هم هم هم صاحب الفضل وصاحب القرار. أنا فضل القرار لما خد نوح عليها رب بار تلامسات سبحان الله عجيب بار و... حتى في النهاية لما كان في معرض الشكوى وهو في الأخير لما نيجي إحنا لما التقرير وفي نهاية الخدمة قدم تقرير رب إني دعوت القوم ليلة نهار مدى التقرير إثبات حالة و... عايز قد شوف كما يقدم المسؤول تقريرا لمن هو أكبر لا. ولله المثل العرف يقدم التقرير عام هذا التقرير العام يقول أنني دعوت القوم ليلة نهارة وبعضين واتبعوا إيه؟ من لم هو و... ما لم يجده وولده لا. إلا خسارة لا. يعني راجب المال والولد كان مدعاه بشكر الله أنت يا رب اعطيتهم المال والولد فا بلوا به زادان خصوصاً. ورئيده بدأ. فا بلنا ظنكم كاذبين أنت كذب. دب دب دب مش أنت نكذب فقط. ونصدقك كذب. أيضاً. كذب بالهوية، كذب ب ب ب ب ب ب ب هذا هو رد ردة فعل قوم نوح حينما دعاهم ان اعبوضوا الله ده قالوا ده هذا الكلام وكانوا وكان يتجاهزون هذا اليوم ورغم مم. هذا الكلام كله ظل بينهم الف سنة إلى خمسين عام يدعوه بعد هذا الكلام نعم انظر الى صبره اي صبر كان. كان مثل تخيل تخيل واحد بعد ما لو انت روحت بقريب بك العمى اللقاء اللجار يا فلان، يقول لك يا محمد انت رجل سفيه اساس ورأيك لا يعجبني وانت لا تفكر انك يعني ما تعرف معلومة ثانية انا تظنظر علي انا لن اسمعك انت كاذب تخيل <تتخيل> انت فيه تفرق على باب وتانا وتحكير انظر الى صبر الانرياء انظر الى صبر الانرياء كيف هذا الصبر ايه العجينة اللي ربنا سبحانه يعني منحها هي هو كان يذهب اليهم, يذهب إليهم في منتدياتهم وفي المنتداتهم وفي بيوتهم وفي الاسواق وفي الشوارع في اي مكان طيب بما رد سيدنا نوح على هذه الاتهامات التي اتهم بها بهتانا وزورا هو أول ما سامع هذا الكلام هو سبحان الله العظيم بيعرض القضيه وبعدين بيوضح لهم بيوضح لهم ان هذه الرساله لا وهذه الدعوه لا اصرف ان الجبكم بها ابدا انا مجرد ان أنا إلا نذير أنا بس انذركم بس انذركم ان لم تؤمنوا هتسخروا في سبحان الله العظيم حتى من ادبي وهذا ادب النبوة وذي يغفر لكم من ذنوبكم من لم يأخذ يغفر لكم ذنوبكم لا لأن ذنبكم كثيرة كثيرة فنذب الأدم مع الله عندي حياة مش معقول كمان أن ربنا يغفر لكم كل الذنوب ده من ذنوبكم وبعدين في القضية قضية الدعوة لهم إيه عنوا لزموا قموها لها كله ففي البدايه قال يا قوم رايت من كنت على بينه من رب واتبعت متا منن اه الله ينور عليكم بالكلام يا قوم رايتم انتم بس أرأيتم العقل رايتهم معنا عقله رايت لا رايت العقل النابه العقل المضيء الذي تتضح له الأمور رايته ان كنت على بينه من رب يعني على حجه البينة يعني البينه الحجه الواضحه تمام اا ها و... من عند هذه هي الرساله هي صورة من صور الرحمه ليست لي لي ولكم ان الرحمه دائما دائما البدايه رحمه على ال... ايه على عبدا من عبادنا في الكهف نعم اتيناه رحمة رحمه من عندنا من, من قبل ال... قبل العلم الرحمه اللي هي إيه؟ هداه القلب الى البار الله هداه القلب الى الهادي فر ثانيه بعد فتمتع على صح اذا هنالك رحمه هدايه اه نعم نعم الله تبارك وتعالى يقدم الرحمه على الهدايه يقدم الرحمه على, على العلم على العلم يقدم الرحمه يعني العلم من غير رحمه ما يعني طب ما هو امريكا عندها علم والغرب عنده علم واسرائيل عندها علم ماذا صنعت بالعلمه اضرت البشر الله يرضى عليك علم من غير خلق لا تصير حضاره هذا والعلم اللي لم تكتنفه شمائل تعليه كان مفية الأخفاء الفشل والسقوط الذريع سبحان الله بالعلم قتلوا 60 مليون في الحربين العالميتين الأولى والسامية وتشأل عن أسباب الحربين ما تجد أسباباً طويلة ليه؟ قدر علم لكن فينا الرحمة فينا هداية وآتيناه ورحمة من عندنا وعلمناهم اللي دمنا علم تنظير فينا نفس القبير وآتينا رحمة من عنده. آه. لم يقل علما لا لا لا لا م. م. مش مسألة مناظرة علمية مساله فعل مسألة هداية فعلا دس يقولون ايه عبد الله نحن نتكلم عن قضيه علميه ولما م. جي في قضية العلم وشرحها هو في سورة نوح وضحها قاعد يبصرهم بالنعم والآيات سوف نأل لكن هو ايه وقتاني رحمة من انت فاميت عليك الله يرضى عليك شوف أدبه فعملتوا عنها لا المفروض يقول فعميت بعدما قالوا له قالوا له هذا الكلام. أنت بشفاهه وأنت أن ترى دلنا وبعد يرى وأنت لا لكن لا سبحان الله فعميت عليكم بنها المشهور مع أن المعلوم موجود. صحيح. هم لا اللح... هم ال... هم العميان. هم أعموا أنفسهم. هم, هم, هم الذين اضلوا أنفسهم ما أظلهم أحد. هم رفضوا. هم أبوا. باب الأدب النبوة فعميت عليكم جعلهم الند مشهور حتى لا يتهيماهم. زي قضية ادب سيدنا يوسف. أنا مع وجاء بكم من البيت. جاء صراحة جاء بكم من المجاعة. آه صحيح. عند عملنا عند إندليع. يعني, يعني لما جمو وعملنا المشغلة جاء بكم من البيت. وأنا نقوله أرجع حسقهم ما بالو نسوة بلاقي قطع نعيدهم في القضية. شوف زوجتك عملت ايه انا ما تربصت انا قيت لك وبعدين ايه وبعدين لما إيه أن ربنا سعى اكرمه وخرجه من مشروطه ان هم راموني في البيت ما جابش قضيه القف في البئر ابدا بعدا ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي الله اكبر شفت قد ما العي من بعيد هو المؤمن حسد يا ابني المؤمن عن اول ما تجلس انا اجلس مع انسان في خمس دقائق تظهر في اول كلمه حتى وان كان ينبح او يذمك لا فرد القضية ما تعرف تعرف هو أصل الخ القرآن ما ترك لنا شيء ما هو اللي نازل بين الناس صحيح. صحيح هو نازل بين الناس بما أعرفتني الله يبارك ابن ربنا يبارك فيك ما شاء الله على كل شيء الله يبارك فيك الله سبحانه وتعالى هو مؤدب كل ما ترد عليكم وأثنى رحمته هو عند أول جبنا رحمة أول رحمة بداية الرسالة فعومية عليكم هي مش واضحة لكم هو لأنه معذورين مش واظن بالكم يمكن اعيد النظر ترجع البصر ربما ربما ربما سبحان الله لكن لا السادر في غيه ده انسان خلاص ماشي في, في, في, في طريق واحد طريق الروايه وطريق سيدنا نوح هو طريق واحد ايضا طريق الصدر ربما كان يتصور المنطق حينما تقال له الاربعه اشياء هذه شكر الله لكم السلام عليكم لا لا لا نبتغى الجاهلين لا لا لا سبحان الله لا لا. مش لا لا لا لا لا لا لا وقف الله. وقف عمر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام. ووضع عليه على عضابته الباب يعني الحلقين في نوافذ سد الباب إذا أين يا رسول الله قال أصلي على عبد مهدي بن أبي مسلوب بن قال كيف يا رسول الله لا تصلي على قال إليك عني يا ابن الخطاب شنو كنت إليك عني يا ابن الخطاب ولا لا, لا تخرج يا رسول الله قال. أنا قال لك ربك الله الله. يا قلت ابن النبي وغيرتا على رسول الله, الله وقل. وقل. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبيعين مرة فلن يغفر الله لهم يقول يا ابن الخطاب والله لو اعلموا انهم سوف يغفر لهم باكثر من السبيعين استغفر الله عليه الصلاة والسلام الله, الله. رحمة الدعاء الداعية يجب ان يكون رفيق بالناس وبعدين وبعد ذلك انت راحك ايه شوف عاصي رحمتك له يكون أكثر من الطاع، لأنه موتله مصاب مريض زي ما يكون عندك طفل مريض كيف تعطيه الدواء؟ بلفت بحنو وحنو ووو وتقطع يد يا ربنا البرك فيك يقول ده فهاك العاصي هو مريض هو مريض فأول ت ت ت وتسد من عزيمته تقول إن شاء الله بابا توم فتوها وبعدين كده تصادقه وتزوره. هكذا لهم الدعاه الخلص أما واحد يتهم الناس الناس لها في خير الناس سبحان الله رايحة في ده هذا مش دعاء دوك من خلوق ذئاب جميل أنا قصدت هذا مع فضالتكم حتى نرى في نهاية مطاف الدعوة يبا يبا. كيف كان رد سيدنا نوح على قومه وهو يكلم ايوه ايوه انما ساعتي لكن لا. مقارن فقيه نثبت نقاطكم فعميت عليكم وثانيه رحمه من عندي فعميت كان كان رحمة كان هادئا هادئا كان سهل الجانب بين العركه ده بيحترم القصه هو مشتمه ولا لا لا لا, لا. أنا. لم يرد نبي تهمة قط عن نفسه عفيس قرن هو له مهمه محدده الاعداء دايما يحبوا ياخدوك يا ابني في معارك جانبيه بمعنى يوم بمعنى اه نعم يعني لوثا قرن عايزين احنا نأثر على المسلمين لجذب الحجاب انتشر فبعض الناس يشوفوا الحجاب كده كثف في المجتمعات وخاصه ايه ده ايه اللي حصل ف ساعتها سبحان الله لازم نروح للكره في القضيه هو يعني هو فرض انت تنفعش انت تنفعش اولا صح مين الافر بين الله سبحانه وتعالى في كل هدوء انت مواليد عالمان يكسب ارض منك لانه هادئ بارد اه وانت ساخن في الحق لا ساخن في الحق لكن ايه هادئ اللي ساخن ده هو ينتوي اغضابه بلا شك توي بتدخلك في مشكله كده بقول لك ايه زي زي فرع بالضبط قال فمر ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى بده بكل هدوء كده و الاجابه مهمه قرون... عليه فخ... ف... ايه ما عايز ادخل معركه دين انا بقى الاولى ممكن سيدنا موسى ينشغل ولا اه صحيح طب القرون الاولى الذي لم ياتي لها رسول تروح فين دي القضيه الاساسيه ده غلط لا لا لا لا, لا راح النبي صلى الله عليه وسلم عليه شاعر وكان ومجنون ما قال نعم 23 سنة هل قرأت في كتاب او سنة انه قال انا لست مجنونا انا لست كاهنا انا لست ساحرا لا في ما قراته له لا, لا. وهو مش موجود اساس سبحان الله لماذا ضربنا ليه ماذا الرسول يعتبر دي جانبية شخصه هو دي جانبية يريدون ان يستنزفوه لا لا انا مش موجود. لا, لا, لا خلاص هو ماسك في الدعوة فايدنا ما حاسش القضيه من هدوء خالص لا لا يعني انا انا انتوا شايفين ان انا على ضلالة عبدة، ده ربنا على على من عنده واتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم، بس تقول، يعني الله يبارك فيكم، عيد النظر شوف، تفكر بروح خذ هذا هذا هدوء، أنزلزمكمها وانتم لها كذل معقول احنا هنلزمكم بقبول هذه ال... شوف شوف، بقبول هذه الدعوة وهي دعوة الت التوحيد، ولازم بزمنها، صحيح؟ شو؟ بقوة. بقوة متى؟ لما حصل مع المتمردين في بني اسرائيل لما راحوا صحراء السماء وهندي عجبا عجب العوجاب مع سيدنا موسى ايضا وبعدين ايه كل ما يقولون كلمه يامن عكسها وقولوا حطه و لا حط يعني حط عنا لا حطه يعني حطه عنا ذنوبنا لان نحن نريد حمطة عايز قمح و ادخلوا البابس دخلوا زحفا لا حرام طب خذوا التوراه لا نساء اوامر صعبه خذوا التوراه طيب الخذوا ما أتيناكم بقوة. قال غضب قوة عن الزاي. راح نتق الجبر فوقه. لا ها هيه هتاخد الكتاب ولا الجبر يزرع راسك لا نأخذ الكتاب. فتخيل واحد يأخدها مكرة. يلا طيب. إذا صح الولد الصراة. يا ابن يا حبيب. يلا الصراة. الصراة. <تصفيق> حاط. ثقيل عليه ثقيل عليه هكذا الحق. إن الحق ثقيل في الدنيا كثقله يوم القيامة. وإن الباطل خفيف في الدنيا كخفته يوم القيامة. هكذا قال علي. الله جميل آه حقة تقيل أقل. تقيل على وذكر ربنا قال إيه وإنا هلا كبيرة إلا على الخشين الصلاة دي ضخمة طا ركنا على الخشين الله الله حقة بينادي الله الله أقول الله أكبر أقول إياك نعمة وإياك نس إيه إيه نعم لسنا لنا في هني يعني زادني فخرا وتيهن وقدت أخموسي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد للنبي هذا فخر ثلاث كفاني عزا ان تكون انت ربي وكفاني فخرا ان أكون انا عبدك فزي ما نروح أنه الهدوء انا الزمكموها فانتم لها كالمون كان هذا المنطق غير وارد لا لا لا, لا انا بس مجرد اعرض عليكم واهديكم سبيل الرشاد وأخذ بأيديكم لكن يبدو يبدو ان صراع الحق مع الباطل وهو صراع ازلي طبعا ان الباطل يغلق ابواب الحق باي وسيله ويطفل معالمه يعمد ايه؟ بس قدوه. والعرس ده ده ده مجنون. صاحب مش ايه؟ دول اشياء normale. لهم مع كلمة. كلمة. معهم معاهم معهم بعمل اعلامه معاهم ومعهم كل شيء كل شيء كل, ال... ال... كل شيء هذا يحدث هذا الواقع نهبط الواقع الواقع المر نهبه الواقع المر يقول لك هو الرجل الذي يدعو إلى الله ده يدعو من كتابه سنة ولا من كتابه وسنه طيب انت ليه بتهاجمه؟ كده بقى كده ازاي يعني طب لان ما تهاجمه شكل له لجنة علمية من اهل التخصص تعال يا فلان ناقش بس يبقى اهل العلم وتناقش معه طرع الراجل اهل العلم الله يبارك طلع مش اهل العلم يا فلان بارك الله فيك خلي اهل العلم هم اللي يتكلم مجلد ان لكن لا ازاي نحن نفضل لا كلام وخاطئ ان هو على يقين انه اهل علم طب والله تصدق يعني هروح اعراضه نفسه دهي عارفين يعني وليه يتعبوا وليه يوديه يعني, ولي يعني عباره عن, عن عن مرصد للشتائم والشائعات وال والخطب والرزع فيه انا الآن يحدث كما فعل قوم نوح مع سيدنا نوح في التاريخ كذبوه وشتاموه أكبر... وبعدين يدوروا على شخصه اه انا ده مجنون ده كذب ده كذب كذاب اشد ما سبحان الله أتباع أي كلام مجنون وصدوجين ما سبحان الله مش بيقولوا الان الآن على المحنثبات في ال في الخدمات الملا خادمات للدعوة خادمات لله <تصفيق> الناس والناس البدون حضرة بعضنا بعضنا أنا ما كنت أقدم من عزك الله حامل القمامة يعمل اضراب بكرة لا نطيق يعني لا نعم شوف شوف لكن, لكن إذا البشرية على مر الأيام وكر العوام لم تتغير هذا هو الحق مع, مع مع هي مع اختلاف بس الأسماء والأماكن فقط بس بس وعوامل الزمن ول هو الحق لهجته واحدة وأن إلى ربيك المنتهى والباطن لهجته واحدة أنا أنا وإلا فما أحد من غادي طيب م. م. اسمح لنا أصل إذا كان هذا الصنيع سيدنا نوح مع صنيع وسيدنا نوح مع قومه أنرد عليهم الحجة بالحججة. وهذا واحدة كم سنة ما فضلتهم الأرض؟ فما باله أناس الآن يردون الحجة بالعنف؟ م. نسمع عن هذا. واضحة. هذا واضح. هذا بضاعته قليلة. آه. والعقات له جملة عجيبة توجبهني. يقول إذا ضعفت حجة الرجل على صوته. <تصفيق> حقا منطقي منطق هذا انت محامين نعم انا محامي بتاع كلام زي ما بيقولوا صح صار الكلام وانت محامي ثبت بتاع المستندات يعني نعكس الوضع لا رجع على بعض فانس ندخل على القاضي وانني وان موكلي وانني و... طيب يا استاذ في مستمع انني وادخل لأ القاضي لان القضيه يا استاذ في انت بكل هدوء هيا هي استاذ وانا عم اكتسب المستندات المذكره كما يقول نقدم مذكرته ومستنداته قد ينظر او راك رسميه حاجات واضحه ان الاوراق معتمده خلينا اذا يعني حتى في البيت زوج زوج خلينا نهبط خالص خلينا ننزل تحت بلاش المحكمه ارجع البيت لا. تجد المراه لما تكون على حق احيانا وتجادل زوجها ورح اول ما يصدمها بصوته العادي او يشغلها بشي دا. بلاش نقاش احنا عايزين ناكل الاول. <تصفيق> انا هو انا كل ما يرفع صوته. لكن لو رجل هادئ وصاحب طوامه. في ايه؟ في الموضوع. في القصة. سبحان الله. <تصفيق> لما السيد عايشة جات لان صاحبة من عند, عند حفصه ويتغاهر. انا حاضر يعني جاب لها اكل والثانيه يبعثه هنا وكان هذه لا, لأ. لا. في مرة راحت ايه راحت الخادمه الصحفة الطبق يعني فيه طعام فام منى عائشه جابها الرسول <تصفيق> عليه الصلاه والسلام ان السيده ابصرت بهذا ففرس فعائشه وام منى راحت باربه الصحفه بيدها وقعت على الارض كسر أمام المصطفى أمام انا الرسول عليه الصلاه والسلام هذا غارت امك انتهى المشهد أقمت. إذا واحد من من من إياهما. يا أخبر ربيا. وتحرجيني أمام القاضي وليالي وأنا وأنا سيد البيت وأنا العصي الغضنفر وأنا ملك الغابة وأنا ملك السياسة. ماذا كلامك؟ فهذا أن لما تضعف الحجة، إذا أي واحد يعمل عنص، يأخذ من رفع على أخيه حديدة حديدة. قضية هذه حديدة بالتهديد بس فقط رفع بس. لا بس الصحابه تحت بعد فتح مكه ولا اصحابو نهزروا معايا مدعبه سحبوا السيف سحبوا سحبه على وهذا يعتبر على الجبهه سبحان الله فلما فلما سحبوا السيف منه استيقظ وهو مرعوب استيقظ مرعوبا فلما استيقظ مرعوب فف سي قال صلى الله عليه وسلم يعني لما عرفنا مدعبه يا رسول الله قال من روع مؤمنا سواء صدق او كذب روّعه الله يوم القيامة الله هو كيف تروع الأمينين كيف تروع الأمينين الناس اللي هم المعاهدين أو اللي بينهم عقود صلح و... وجاء سايح عندك بلدي مؤمن عندي الى ان يغادر في احد وإن أحد من المشركين التجاركة جاء جاء ها. حتى يسمع كلام الله, الله. ثم املكه مامنه هذا هو ديننا اذن الذي يرد بالقوه حتى ولو منطق اساس الذين يقولون له في دعوته الشبهه وفي كذا او يهاجمونه لا يستخدم القوه المتاحه لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا بد من استخدام الاقناع ولا بد من استخدام القنوات الشرعيه المتاحه ولا بد من ايصال هؤلاء الى فريق وان لم يكن فليدعو لهم طيب, طيب يعني المنطق كما أفهمه كان يتصور أن يقول قوم سيدنا نوح له عيبا واحدا أو نقطة واحدة ثم يرد ويقولون الثانية أما أن يأتيوا بأربعة نقاط مرة واحدة بأربعة نقاط مرة واحدة هذا يعني فيه عجب في الحروب لما تحب الجيش المغير ممكن مسألة. يجب أكبر كم من الطرات مرة واحدة وأكبر كم من الدبابات مرة واحدة بحيث يشل حركة المقاون هو داخل عليه بعنص ايه بعنف الدعاوى المغرضه او إذن إذن العنف بدل الامر لا ينطوون الايمان اصلا ولا ينطوون لا لا لا هو ايه بي بي بيرشق عليه كل التهم مره واحده ف فيصاب نوح ايه ب ب ب ب ب عدم ثبات خلل انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا ف الان ارجع الاول لكن الحجه هيرد بالحجه لا لا لا اعطيه كل المساكو ده مره واحده هزه وهذا يكشف جهلهم وغلظة قلوبهم. واضح أن الكفر واضح. واضح. والله شوف. لما يجد يعني بعد ما يرد على الشبهات دي يطلع له شبهتان. يطلع شبه ثالث. ويشوفها رابعة. يشرب. فو... يشرب. ثم يأخذ سيدنا نوح على نفسه ويحاول أن يبرئ نفسه مما قد ينسب إليه من أنه لا يريد أجرًا من عنده ولا يريد مالا. دا دا من قبل ما ما ما ما ما يتهموا بهذي التهم. لما هم دخلوا في التهم. انا بس ده, ده شويه يقول لا طب اعطينا كذا انا ما اسالكم عليه اه لا اسال بس اقراهم انت ما هو فهمهم ما هو منهم والله العظيم انا حسنا نوح اذا قومه هو افهم الناس, لهم. صح. الناس لهم. صح. لا صح افهم الناس صح انا نفسي لما لما اروح بلد غير غير بلدي اللي مقيم فيها البلد اللي مقيم فيها فاعمل ايه لما اسب في فوتيه لا ودي فظنتك انت شخصيه انا انا شخصيه ليه ما لان اترك اخواني من العلماء اصحاب البلد الذي <سؤال> <اللي> أنا, <سؤال> أنا في عما ضايق عليهنا، ضايقون أكثر، لازم أترك لهم المجال، ما فاش، التعدي هذا لا, لا يجوز، تأدبا مع هؤلاء العلماء الصالحات، هم أعرف الناس ب, ب... ب... ب... سبحان الله صحيح، فإذا <سؤال> لما يسليه هو بيفكر عن عن خلفية، آه، <سؤال> فالقضية نفسها قضية هو إيه، أو استقرأهم، فقبل ما يهاجموه، يقولوا آه لا انت عايز تكون عايز معامله لا لا هم قالوا الرسول هذا الكلام عجيب كما قلتم يعني المساله في تغيير الاسماء فقط والاماكن التاريخ محمد ابن الصفحات متشابهه الكف صفحه سوداء واضحه والايمان صفحه ناصعه في البياض والهجوم من الصفحه السوداء على الصفحه البيضاء هذا من الازل الى ان يرث صراع الحق والباطل يقال يعني في, في الرمز البسيط يقول قالت الذبابه بالنخلة حاذري أو فأحطه عليكم الآن. صار لها لا أنا ما شعرت بك عندما حطت ولا شعرت بك عندما طبت لكن لكن دائما ال هو اللي يعمل مشكلة. يعني النخلة ما تكلمت سبحان الله. الشباب اللي هاي تكلمت. يعني ت تبرامس يعني. فالقضية أن أن سبحان الله ال قال أن الحجاج منع التجول في بغداد مرة. أقول بغداد هي سبحان الله منذ زمن. ربنا سلام منها رب. اللهم منها وأمن لها وأمن العراق ويعيد العراق يعني أمنه وهدوءه وسكونه عراق العروبة عراق الإسلام التي نحبها جميعا بحقيقة يعني عراق الحضارة إن شاء الله رب. يا أبنى أأمنها بحق هذا الشهر الكريم آه. ولا تبعهم شاطئ الأنساب. المهم الحجاج بن عتبة جبر فالجنود حجاج وجدوا شباب مشيي ما قبض عليهم ها فالشباب أول واحد على اعتذر من أنا أنا رجع أحسن يكون حد مهم من أنت من الحجاج الذي لم ينزل الدهر قدره وإن نزلت سوف يوما فسوف يعود ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود فلأبنين ابن فواز ان رياده الفرس ان الذي رجل ظهر قدره قدر الديفيد اين في الفرس مره مره تعرجع الناس قصاده اذا ضوء ناري فمنهم قيام حوله واقعدوا يلاقوا ياخذ الفرس في الطبر واللي قاعد على امر تستعبده <تصفيق> ابن امير سبحان الله والثاني يقول لك انا لازم مش عارف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الناس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال قالوا لا في فيه ده من الأمير الغمر ده حلاة ده من الحلاة سبحان الله ده من الحلاة أنا حج بيأخذ من الغمر كله صاغر كله موطي فأخذهم على الحجات من هؤلاء غلط شباب لغنهم في التجوء وضعهم في التجوء وصحاب ديهم قالوا ماذا قالوا فان علموا أولادكم الأدب ولولا أدبهم لطارت أعناكم ها فعلن... موقف لا لا يعني،, يعني آه. سمع <تصفيق> أقول أن، أن، أن، أن دعوة الأنبياء ودعوة لازم نستلهم منها مسألة التواضع. كيف نوصل الدعوة للناس؟ كيف يكون مرحماً بالناس؟ كيف أكون يا مؤمن هو هو الناس قسمان قلته صلى الله عليه وسلم الناس رجل مبتلا ومهاسة. فاحمد الله على العافية وارحموا اهل البلاء شوف أدب الرسول يا سلام يا معافى معافى إيه اللهم إني أسألك العاف والعافية في الدين والدنيا والأخير فالعوفي في دينه احمد ربنا واللي مبتلى ما بجوار كذلك كنتم صعيم وان الله عليكم الله سبحان الله نحكونا أي لك الناس يا أما ناس كانت بعيدة عن الطريق وبعيدة عن الهداية وبعدين يا رجل أموم دناء رجل زمان كان المهمة الأخوة عمرو عليه كذا مجهودا أنه إيه الناس صراحه جابوه عندي صلاة اثنين 3 حضر بس اثنين ثلاثه اثنين من عشرين سنة كذا نعم خبرنا بعدها يقول ايه عارف لو انا مت قبل ما اجي المسجد عندك كنت اشتكي ربنا وهو رجل جنايني بسيط يشوف شو الثقه سبحان الله يبقى انت حامل الرساله واحنا كعرب كمسلمين احنا مقصرين على مستوى العالم هذا يعني اتهام صريح فضيحة. لأن لأن لم نظهر عظمة ديننا، لم نبلغ ديننا كما ينبغي، لم نقم به كما كما يجب. سبحان الله العظيم يعني إذا رأنا الرجل الياباني المنتظم والالمان المنتظم في الوقت ورأنا هرجله في الوقت وفي الميعاد، أقول لك يا محمد أنا إن شاء الله هذيك الساعة ثلاثة كت. أقول لك كان ننتظر نغت من, من ثلاثة لخمسة.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 سيدنا علي قوله أنفق على من شئت تكن أميره واستغنى عن من شئت تكن مظيره واحتج إلى من شئت تكون أسيره لكما شئت أنزل نسفة لما... فأقوله أنا الحمد لله في غيره عن المال بتعوال أنا حتى الموضوع مادي نعم بداية. عشان هذا طلبوا منه أن يطرد الذين اتبعوه الذين هم كما لما بطارد دلوقتي. الذين دلوقتي. بدا اه بعدين ولا ولا اقول الذي تنزري اعينكم يعني انتم تنزري يعني انتم أنت تحتقرون تستصغرون الذين عدد الذين تنزري اعينهم يعني الله بي. ما اعلم بنا انا انا الناس بيقولوا يا نوح يعني هذا يعني ربما يعني سيدنا نوح يحاول تبرئه نفسي او خلع نفسي من كل شيء لا لا, لا لما كان لا يقول مثلا لهم الجنة ثمهم الجنة هم في رحمة الله هكذا أصل المؤمنين يعني وما اقول ما أقول لا, لا،, لا،, لا علم, لا، لا، لا علم لا عندي لا, لا،, لا،, لا كذا يا <تصفيق> هو ولا يتكلم فهمنا فضلك هو لا يكلم المؤمنين ما من يكلم الكفار وناظرهم المسألة اصلا انا أنا أدعو والله تيجي تيجي من جيش تحور ده, ده مسألة تنظير وليس مسألة لكن مع المؤمنين فضل لا لازم يع يع يعني يعيشون بمواعدهم وضاص وحنا فعلناه اللي دار ورد على كفار لما لا لا الكفار بما وعد الله به المؤمنين من جنان ومن حور وإن من كدر حتى تلين قلوبهم على ما هو منا هو مغلون عبد الله الأول هو لا يعبد الله وشافين كذاب ولا محارض الرأي وسبحان الله ما هو الطريق أغلق طعون الطو الطريق أغلق سبحان الله مشي العقل عندكم في الكتب اللغة وانفكان قد صحيح وحط نقطة صحيح قال زعمت قد حصل يا سبحان الله نعم فقضيت ان هو أن هو يعني إن, إن, إن ولا لا لن يؤتيهم الله لا يقبل الذين تسديعهم الله لا الله الخير الله أهلوا بإيمان أنت أنا وأنا دخلت في قلوبهم ما أنت ما أردت لأن قبيس زي القرآن لم نجد الكفار انظر إلى العضنة في القرآن وإن أو إياه على هدى أو في ضلال مبين شوف سوى بين المؤمن المستقيم اللي رايح على هداية والمنحرف الضال الكافر اللي رايح ذهبي وإن أو إياهكم إحنا مؤمنين وأنتم يا غير مؤمنين نحن على هدى او في ضلال كان في خارج سياق القران يقول نحن على هدى وانتم في ضلال هذا الواقع تنظير تنظير عشان للجد ل... ل... الاخر مؤمن للتنظير واسلوبه له اسلوب معين لا, لا. طبعا. عشان أ... يعني عشان أقترب من المناظر ومن المحاول من المؤمن الف العوض هو على رجل من هو لما راى أن هم يعني مش صادين المؤمنوبي هم شايفين قوم فرعون يرون موسى كاذبا هو دايما اول البلاء دايما شايفين النبي كذاب والدعيه كذاب عشان بس من عشان الموضوع ده اساسا نعم ف فالقضيه أن, ان ان اول شيء لما يناظر قومه اللي هو مؤمن ودافع سيدنا موسى يقول ان يك كذبا فحدثه كذبه ويقول صادقا نصيبكم بعض الذي يعيدكم شوف شوف اقلب الهوار اقلب الفاتحه يبدا بما ايه بسم سبحان قل في محور التنظير أو الحوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن والقفاء قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون ما قال تجرمون لا هل عمل المسلم إجرام لأنه هو إجرام في الدجن الآخر فينزل هذا. مكرر هذا الكلام؟ الله وبنفس كان مناظرة سيدنا إبراهيم مع خالد. ناسا بيطي. نشوف مم. طب الموضوع طب جميل. طب ما لا القمر ده بيغيب طب الشمس أحسن لأكبر الله أكبر معاها لما مش لا لا سيدنا نوح كيف كان ذي معهم الله اكبر هو عايز يودون إيه؟ ودم أنتم. انتوا مصممين دي لما انا أت... لما رد الحجج ودما الحجج بالحجج دامغه ان جاهي لى من الله ورحمة من الله بس عمية يتعلى موعد نظره وبعدين انا مش عايز منكم لا اموال ولا ولا ارباح ولا مرتب ولا غيره ولا لا نظير بما اصنع بادق... بدأوا بقى عيلاء بداوا ايه يتهموا مين يوسع اتهام اقطاع هم اراذل القوم خلاص بقى مشتموهم بقى طبعا ما يهدو اوعى تظلم انت تظلم أن الناس دول سبحان الله العظيم أن ربنا يفعل شرح صدورهم للقضية أنا أطردهم ليه لماذا أطردهم وما أن بطارد الذين أمان أناهم ملاك ربي سبحان الله العظيم وبعدين ربنا لما ملاك ربيم وبعدين مش ملاك ربنا ولا ملاك الله ربهم لب نقف بعد التفسير لما ملاك الله بارك الله فيكم ولا تكون مسيدين الكرام فصل تفصل وانواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة. شهيدنا الكرام متابعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدجال الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أو عبد بالكاتب مرحبا بكم مرة هنا أنهم ملاقوا ربهم. ليس ربنا مستحيل. ربنا. ولا رب العباد ولا رب العالمين ولا الله لا لا, لا. ربنا. دي. ليه ما ربهم لانهم لما اختاروا الهدايه هم غير مقتنعين ان ان هذا رب قد قد بعث وقد ارسل وقد دعث غير مقتنعين انا عبود الله ما لكم في البداية فمش مقتنعين ان فيه الله اساس فقالوا خلاص يا عم الناس دول بادي الراي وزي ما خد حرام ماشي يا عم وراي ربهم ولو رب وامنوا بيه وانا مش هاخد منك عذر انت عايزنا ايه حبيبا عايز ايه نأخذ في الكلام المطلوب ايه سبحان الله يعني حمد والله يدينا فتاوى بنتبقى احيانا هاي شدنا الشيخ اتقالوا كم سؤال لا والله للأسف الطلاق واخر لا حول أنت بس ما شوف فش عن حاجة عند أبو حنيفة عندنا الأردن عليه بالخسارة لحوله لحد إحنا بن إحنا بنفصل في عند أبو حنيفة خلينا نتلوش وده حاجة عند أبو حنيد يبحث لما تنظر دابد أن يكون لك ساعة الخاطر فطبعا مش دول الناس مش ولا بد وبادية الرأي وأروح مهيك كلام ومش كويسين ودرجة فانية وأراضي واوا لهم رب وأمان بي طيب أنت ما, ما. أنا مش عايز منك أيش ومش هطردهم عند ربنا عالم به أنت هذا أنت تدمن. أمم بالقدر أنت مع نعم. قوم إذا اسالكم عليه ما ان إن الا على الله. أنا ودي كل نعم إن وما أنا بطارد الذين امنوا نعم آمن شف الذين وصفوا بانهم اراذل وبادئ راي من قبل الكفر الله شوفهم خلي أنا بضحى رضي الله آمان آمان. آمان شو شو. شوف لهم ايه عشان اولادنا الدعاه واولادنا في البيوت والاباء والماء ما لا يا راجل انا هو, هو هو مش بادي يا راي ده عميق الفكر ده مفكر مم. ولا رد لو ما انا وصفهم بالايه للايمان ايه المسؤول وكلام الفكر وهم يعلمون عشان نتكلم من اخر هم يعلمون من داخل طيب نعم وما انا بطالب الذين امام انهم ملاقو ربهم ها نعم ملاقو ربهم ولكني لاراء قوم ان خلون خلون اباع هنا ابتدوا يعني احنا خلاص لا. لا انتم تشربون رغم كل هذا وانتم مازلتم في جهلتكم ها ما ماذا ماذا راوا منهم او ماذا راوا من خير على يد سيدنا نوح هذا الكلام صدرتكم الذي تصوره الايه الكريمة استغرق وقتا زمنيا ام في في موقف لا لا لا لا على على ومرة ومناظرة وعلى الملأ وعلى انفراد وعلى الناس في زمن في زمن نعم أراكم قوما تجهلون الحقيقة الله ولكن أراكم قوما تجهلون بالضبط وما ولكنكم قوم جاهلون بس منه منهم تجهلون هذه الحقائق لا. يعني وارد تصحيحها أما جاهلون خلاص جاهل فاعل بقى وانت بقى. بقى. بقى. بقى. بقى. او جهول بعد كده ولا خدا. لا تمام من ينصرني من الله ان تركتهم وكانه يتقوى ويستعصم بهم عبد الله ونعم بالله لا <تصفيق> الناس اللي أنا مرسل لكم جماعه امنوا بي اروح اطردهم ماذا اقول لله هنا عشان يظهر بهذا الامر صدق نوح عليه السلام لو انهم أهلهم... لا لو انهم مش صادق لا ولا الله. أنا كما يقولون يعني لا عايزين نطرد نوطر دي عم مش في كتب محرفه بعض اتباعها بيتركوها ليه يا عم تركتها راس القادم مش عجبان او المقطع ده يقولوا مدامش نصطفه <تصفيق> طبيبا هل هذا كتاب صادق لا صعب نفس القضيه بقى ما أنا لو ضربتهم طب ما انت عايزي. عشان تسلم هتردهم امشي يا عم امشي ولد ها لا ابدا انا راجل جيده في بيت الناس قوم امنوا أنا أنا فماذا أقول لله لكن بعد ابن فضلال ويا قوم من ينصرني من الله ام ترضون يعني بدأ... معنى الآية ما مع لا لا مش من ينصر مش اللي هنتصر بهم لا لا, لا, لا. لا. من ينصرني من الله ما انا يوم القيامة اغزم أمام الله عز وجل وأدخل النار وهذه هي الهزيمه يعني ينجيه من يد اللي من اللي اللي اللي لن تكون لنا لو, طرد. لو لا يحاسب لا. لن أنجو آه، يحاسب أمام الله إذا ما أنصروني ما, ما منصور كيف يعني يوم القيامة؟ لا ما هو صادق. لا لأنه لو واكبهم على القضية. طب هذا الاستفهام غرضه؟ أيوة. التوبيخ والتقريع لهم. بال, بال, بال, بال, بال, بال, بال, بال لا يوافق ولا يقبل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أفلا تذكرون؟ ما فيش لحظة تقص كذا، تتأمل وشوف أنا عم اللي عمله، أقاوم أنتش، أنت أقاوم أنتش رون، ما الذي استحدث العقل؟ ما على سمع الله طبعًا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. أحسنت فكره إن طب... أنا ساحر بقى طب أنا عايز قصر، أنا خد قصر، وأنا عايز بيت ألف خد لك مائة ألف، وأنا مم. ولا اقول لكم عندي خزائن الله لا. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم الملك عشان لا. يعني احسن تفكروا ده ايه لما الثلاثة اشياء هذه تحديدة هو ما زال يستقرؤوا ما في قل... قلوب القوم هم لم يقولوا, هم يقولوا شيئا بخصوص هم هذا هم يطلعوا السهم دي هيطلعوها يقولوا اه طب انا عشان اؤمن بيه تعطيني كام ما فكرها بس عمل شوف أوه... مجارك أنا أنت قاطعين الكلام لا وأنا شيء أنا أنا أولى هاخد منك وأخطأ الطريق عليه من بداية الأمر أنا لا هاخد منك أجر ولا ثمن ولا مال ولا أجرها وصيحة ولا ولا ما عنديش أنا ليس عندي لا لا أقول لكم عندي خزائن الله لا ولا الله أعلم الغائب ووبعدين وأفكر إنه ود صب أنا لا إن عملت أنا هدبرته لا أعلم الغائب لأن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه ولا أقول لكم إني ملك ممكن ممكن أخطأ ممكن صوت على ممكن مغريزة بتحديد. ممكن يعني انفعل. ممكن اخرج عن حدودي. انا بشر. نعم. في شيء ولا اقول الذين تزدرق أعينكم أعينكم لن يؤتيهم الله خير. ب... ليه؟ هو طلب منه هذا ولا هو يستقر ما في اذغانه لا في أذغان لا هو ما زال يستقر بذكائه والفتنة التي اتاه الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> ماذا <الله> سبحانه <تصفيق> ما وتعالى؟ بي يعني بيعطيهم بيشرح القضية كلها. نعم. دعوة. دعوة. حيث يستنقضهم من الكفر ضد ايمان. <متحك> والجماعه دول اللي انتوا بتتريقوا عليهم انا لا اصدق على قول ان الله خير على لساناتكم انتوا ما هو لو قال لهم كذب ايوه هذا كلام صحيح انا ماهم صحيح انا هم يطيطوا الكذاب امام الله اطردهم طيب الجماعة دول باديه ربنا مش شايف فيهم خير اه مش لان يعطيهم خالص يطلع من حقلته لكن لا هو في كل كلمة في نص وهذه الصفة الاولى من جوهر والرسالة نعم ولا يقول الذين تذري اعينهم ان الله خير الله أعلم, اعلم بهم بما في انفسهم انا هو عالم بهم بالذين بم... بل... تذري اعينهم ب... بب... في انفسهم هو ربنا هو خلقهم هو, خلقهم هو خلقهم هو عارفهم لا, لا, لا يعلم من خلق بلى الله اعلم ما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين اذا اذا فرضتهم و اذا قلت لن تؤيؤوا الله خير و اذا ادعيت عرفوا اننا عند خزائن و اني مالك و اني اعرف الغيب و ابدا ابدا اقول لذا ما أنا, انا بشر انا نذير ما لا يؤكد اننا جيب رساله ما راح اشوف شوف, شوف العنادل للاخر لا اله الا الله خير. والله موقف يعني الله اعلم بما في نفوسنا لا لا اسمع ما لانهم هم على حق على هم على صواب لانهم مؤمنون هل أنا معي يعني سامحني في هذا سامحني في هذا, في هذا مجدد. مجدد. يعني ب... لا أقول سيدنا نوح لكن ما أعرف يعني مدى الح... أنا أنا م... أباه قل قل قل. سيدنا نوح يود أن يخلع نفسه من الموضوع لا لا هو ما قال شيء لا لا, لا, لا. لا. سيدنا نوح يؤكد كذب الرب نواهية الإله الواحد الأحد نعم. وصدق رسالته وأن أتباعه هؤلاء امنوا لله عن طريق موح لأنه هو لا يملك ليطردهم ولا هو يملك شيء ولا عنده خزائن ولا يعرف الغيب ولا يبكي نفسه ف... يعني هو يعني حتى في في في هذه الآيات أه. ولا أقول لكم عندي خزائ... خزائن الله ولا أعلى الغيب ولا أقول لكم إني لا. ولا أقول لذين يتزداري أعينكم لن يؤثرون الله خير, خير. أحلى الله, الله أعلم ما في أنفسه أم... أم... ما هو ماذا عنده لا لا لا أنا بلغتكم هذا كله بس في نقطة أنا أعطيكم آليات ما عندي أنا نذير فقط، فمن شاف اليوم أنه من شاف اليوم، بس. عناصر. بعزه هذا، هذا هذا العز وهذا الضمير وهذا الوضوح، أربعة كله. نعم، بس يعني نترك ولا كلمة. نعم. قالوا يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالتنا، <تصفيق> فأتينا بما تعدونا. هذه فاكه، قد جادلتنا في ماذا؟ آه، قد جادلتنا فيما قلناه لك، هم يريدون أن البلد يتعود أن إيش حد يقول له غلط. اصلا لا لا يعني غلط ام جدلتنا لانه قال كلاما لم يقولوه من ذي قبل لا لا لا الجدال م... الجدال امر واضح أنت تقول رايك وتدلي بحجتك وانا بدلو ادلي بدلو بحجتي فبدلو صدجه اخرى المقارعه او المقابله او المناهضة لرائيك هم لم يتعودوا هذا هم الملا نعم فاذا قال الملا سمع الناس وطاع طب مع ذلك ناه ونحن نفهم ناه هم قالوا لسيدنا نوح ما نراك الا بشرا مثلنا تمام وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الراي تمام. وما نرى لكم علينا من فضل نظنكم كاذبين اربعه اشياء تمام بكم شيء رد سيدنا نوح عليهم لا بكثير لا بكثير لانه استقرا ما سوف يقولونه ولهذا قالوا ربما قد جدلتنا لا قد جدلتنا هم, ي... هم... المرء هذا لا يتحمل الراي الاخر اصلا الدكتاتورية على مستوى العالم لا تتحمل رأي آخر. عجيب. لا مش سبب الثورة الفرنسية. لما دوست قال إيه قال أنا الدولة. قال أنت الدولة. ملكنا حبيب. قامت الثورة وحطوا بدك في. ما؟ حط بالجبل. مصبره. مثلاً مصبر. أنا الدولة. أنت الدولة. مش حس أنت الدولة. أنت يعني أنت الدولة. فسبحانه. هذا المنطق. طب الجدال يعني ذي ما فضلت قلت رأي ورأي آخر حجة وقارع بحجة, بحجة. ما, ما ما صورته أي القرآن الكريم أو عيات القرآن الكريم لم يتضمن هذا التنظير أو التحالي هؤلاء الكفار لا روح لهم للجدد لأن الحقائق الواضحة أن نور الشمس لا تحتاج إلى دليل ف... فهو يتكلم كنور الشمس فتمحق المكروبات التي يقولونها والأفاعي التي يلقونها والجراثيم التي يبخ... يعني يطلقها من الأفواهين لما وجدوا ال حجته حجة واضحة قوية هذا نوع قد جادلتنا فنحن خرس خرس نقص خرس هو, هو قال يا قوم نعم وهم قالوا يا نوح فلصنح. طبعا هذا دلالة قوله يا قوم يا قوم أنا منكم وأنا خائف عليه أنا استغربا عنكم وأنا ذا يتحبب إلى يا قوم يا قوم يا قوم ولينوح هم ينوح يا نوح يا نوح سوا زي زي قديس إبراهيم يا أبتين يا أبتين يا أبتين يقول زي لم تنتهي منك واجورني مري وودي ابفي يا ابفي سلمنا الاخوان يا بني يا بني يا بني عفى عنو وجميع ثاني وودي ابفي القرف وودي يا قوم قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت الجدال وانا اود ان اعرف فضيلاتكم اين كثره الجدل هو لا يحتمل <تصفيق> يا لا يحتمل كلمه لا هو لا يحتمل ان يضطرب ان رايه خطا هذا جدال في حد, حد ذاته, ذاته غير مقبول هو المل يعني إيه؟ يعني عاده القوم اللي يقبلون من السفله الرعاع الآن، الان واقعنا, واقعنا المر ما. ماذا يصنع الملأ حيال الدعاء او, أو الصراع بين الحق والبطل اذا ماذا يصنع بنا العالم الذي يقول انه العالم الحر ها. عالم حق جاي، هل يقول لك ايه ديمقراطية ورسبوا ما جميع اخوانا في فلسطين جارتا الديمقراطية رح انتأخبوا طائفة معينة منه روع يا روع يا رونا فيهم صلاح صحيح بعد ما انخبوا لا انا انت قلت يا <تصفيق> مش قلت <هتبقى تصفيق> الناس دول يختاروا جماعة طب اختاروا ما هو الديمقراطية تحمل الراي الاخر ايضا ما هذا لا يوافقهم ايضا هذا من الديمقراطيه يعني يعني سبحان الله العظيم ما هو طبق ما هو اين اين الخلل يعني ما هو ما يعني ما هو, يعني هو هو الثقافيه طيب نقول لك ايه شوف احنا اوروبيين تقدمنا لما تركنا الدين وانت خلصته انتوا مسكين في الدين طب ايه رايكم انتوا سيبوا الدين انتو واتركوه وانتقدوه قلنا يا حبيبي طب ما الدين انت طبعا. لا انت كويس انا مبسوط منك انك تركت الدين لان هذا ليس دين هذا ليس بس انت النص التاني كان مهم فلان يجب ان تتبع الدين الحق فانت سيبت الدين الباطل وما تركت في الدين الحق وكرهت الدين انت قناه التحرف سبحان لازم ما تنظرش عليا وتقول لي اترك دينك حتى لا في المحافل الماسونية ولذلك أترك الدين خالد عنه العمل بالإخاء والمساواة. طب طم ما هي في الدين طم الأديان قالت الإخاء، صحيح. والأديان قالت المساواة والأديان قالت الحرية، وربنا لا إكراه في الدين فاتبان الرزق من الغاية سبحان الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليرفض سبحان الله. ووأبو بكر يقول أسامي أسامي وذ وذخالد سوف, ول سوف تجدون رهبانا قاموا في الصوامع وترقونهم خنهم. ماذا فعل طلعهم وتحرسهم. صح هي فاها لا فف المنطق تسير الأمور قالوا يا نوح قد جاء دلتنا فأكثر جذاء بما فأتينا بما كنت من الصادقين بما وعدهم سيدنا نوح هو هو ما هو يتأمنه ودخول الجنة لأن كفرتم ربنا يعذبكم بس ما قال لهم إلا هذا بس هم يقترون بما تعيدونا نعم نواعدهم بشيء مثلا لا بما تهددنا فعتينا بما تساعدون بما تهددنا. ولهذا قال إنما يأتيكم به الله. هذا دين ال مشن الوعد دين أوعدة هددها. أنت إيه بت من أوعدة. أو بما... وليس وعده بما... الوعد بالخايف. الوعد بالخايف بما تساعدون. تساعدونه. ليس بما, تعدونه. تعدونه. بيتم... بما لا, لا, لا مش بما بما هددتنا به. إن كنت أنت كنت يعني كنت آه كنت انت اه كل لطيف بهذه الدرجه كشف النقاب خلاص خ... لا الحجج استسقطت عندهم اه حججهم سقطت عورهم خلاص فلازم ال... سبحانه تعرف الانسان وربنا غير ايه ولا تعرف انهم في لحن القتل صح المستخبي يخرج المستور ينكشف قرر ف انت, انت... انت, انت هددنا تهددنا ف... احنا عايزين نشوفك ارنا هنا بما تعود تعيدنا ان كنت من الصادقين قال انما يأتيكم به الله ان شاء لما ما دخلتش مشاء الله انا مش واكيد عن اللي. عن عن العنايه الالهيه سيدنا روح كانت في قسوه لا مش في قوه هو, هو في الحق هو نعم هو الحق. داي... دايما الدعاء يجب ان يكون رسول الله من كان يحض حض سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان طيبا جميل <تصفيق> رقيق ونور رسول الله الله الذي هو سميع عليم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الله وصف وصف هذا اصبرك الله بعدين قال له فبما رحمت من الله جديد بل لهم انت لهم انت انت يا محمد فأو لو كنت فاضًا غنيض القلب اللي مفاض من حول لكن سيدنا نوضح مع قوسات القلب دول وألم جناحك اللي من ووأخد جناحك, جناحك, جناحك, جناحك, جناحك وأخد جناحك اللي من السباعك الله الله أدرى أصله إخد جناحه فكان لين وكان فلما الصفر حد كذا يربط على يده وده ما رأيت أرينا من يد الرسول ده في رسل لاجل يمسح على رؤوسهم ترى تأخذ الجري من كمه ويمشوا راح ويجي السيستم خلاص وخفض رأسه. أشهر فسيب من قوة. هذه القوة. هذه موسى. في في هو في قوة موسى. هو قوة موسى هذه الملاكاة. فيهم في فيه هذه الملاكاة. هذه الملاكاة. حتى إن, إن لا حتى الرحمة سبحان الله <تصفيق> وعلى شكلتهم خاتم النبي الله عليه وسلم. بل إنما يأثيكم بهدلاه إن شاء وما أنتم بمعجزين تفكر إنتوا. لا أنت عن القوة إذا الآن. ولا عندما يأتيكم يأتيكم بيد الله وما أنتم بمرجدين أنتم بعجيز ربنا سبحانه وتعالى، هذا هذا لا بد من القوة هذه. هذه كانت نهاية المطاف بقى وأحية إلى نوح لأنه لن يؤمن هنا انتهى النقاش وانتهى الكلام وانتهى الجدل وحقت كلمة السماء و جاء نوح ليقدم التقرير ستير. الكامل عن ما حدث في تسعمائة وخمسين سنة. أنا أنا أفرد له نوع أنا أنا. طاعت عاجل لكن. في في في نقطة نحسبها تتم لهذا الموضوع. في قبل هذه الآيات التي تفضلتم بها بها الآن مسل الفريقينك العامة والأصل. الله الموضوع. يرضى لي. الله يرضى عنه. نود النضف. الله أكبر. بالضبط. لتحقيق تحقيق وخاتمة المسألة هذا هو صراع الحق والباطل. نعم. هذا هو النور والظلام. هذه هي الاستقامة وهذا هو الانحراف. هذا هو طريق الفم وهذا هو طريق النار. ولذلك. لا يياس المؤمنين ابدا في صراعهم مع الباطل يعني اخواننا في فلسطين لا يياس ابدا ستعود فلسطين ان شاء الله ويعود الملك الى لا يياس اخواننا في العراق سوف يعود الامن والسلامه ان شاء الله وتعود اليهم عراقهم لا يياس مؤمن ضعيف ابدا من ضياع حقه لأن, لان الكون له رب ولان الحق باقي وان الحق ابلك وان الباطل لجلك وهذه عقيدتنا ان الله سوف لاننا ننصر رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين وان تروا انت انت ترى هزيمه لسيدنا نوح من هؤلاء جميعا ما يوم إلا قليل لكن لا رفع رايه الحق وضحت الصوره وضحت الحجه بالله عليك نوح سيدنا وحده امام هؤلاء الملا الذين يكون القدره وانكم لجاهلون بل تذكرون واضح في الحوار يا قومي يا نوح هو نوح وهو نوح واحد لا وواحد ومش اي جماعه ولكن جماعة. ايه صامد, صامد. صامد. لانه على حق لكن هدو التركيز صدقوا على مثل الفريقين الصراع الحق والباطل صراع الب... الباطل قوم نوح والفريق الاهدى آه. سبحان الله قوم نوح آه. او سيدنا نوح آه. عليه السلام آه. مع خبلاتين وقل ليه يقل له مستضعف فهو روح واحد فريق نوح واحد فريق كان اعمى والسميع إنه... هل يستويان لا الأهل؟ لا لا الله او شو شو هو ده اعمى عن الحق وده بصير وده اسمع وده لا يسمع سبحان الله هل يستويان المثل ما معقول هل تسويهم انت ايها العقل ايوه انت الله يرضى عليك هذا تفهم استنكر ربنا هل يستويان لا لا يستويان انت هذا تصوركم توقيع لما يحدث مع سيدنا والله وقانون الله وسنة الله التي لا تتخلف على مر الزمن هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل ولكن بأضبنا الحق قبلك الباطل كطبول الجوفاء جعجعة ولا ترطعنا ولا في نصر الله ونعم بالله نعم نطمن في الحلقة القديمة صراع طبقيه والصراع بين الحق والباطل مع سيدنا نوح النوح ودعنا الله يكون الله يمد يمد يعني ما فيش ما ما فيش بكرة إن شاء الله لا بكرة الجمعة جازر لا مرض الإخوان مشاكل يعني مرت أيام من من, من الأحد إلى ال من السبت إلى الخميس فالجمعة واحدة الصراحة كي لا يقلق الإخوان متي يدون يعني شباب إنكديكم